وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم وذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد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 اي شاي يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وذروا لله جميعا تقال الضعفاء للذين استكبروا اننا كنا, إنا كنا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 عادكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام